بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل مبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وساحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بإنا آيات بقل قنطن يللح سورة الصافات مرورا على ختامها إلى آيات اللح يطبن وصورة الصافات إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى وكي إلهي الملائكة وقبل إلهي أم خلقنا الملائكة إناسهم يجع جبجوك أمريكا أبورين. Allah إنهم يجعون يفكين بيان أبوركود درتي لا يبولون وحيدها يوم ولد الله الله دليل. وإنهم يجعون اللكاذب يبون بيان على يالو. أصل فالبنات ما قبلوا يسوق دورنها على البنين ويلشكد دورنها. ما لكم حيدين سكن هذا كيف تحكمون؟ ما حد حكمت يعني ما حد حكم يسام. فلا تذكرونه يلا ولي يجيب الله شيئا ما لكم وحيدين Suldan hujj, mubiun, ja ota on saakikutin. Faituub allakkaalaya bi-kitabikun, kitab kinnallakkaalaya. Äh, inaih malaitu qabli ilahayhin, Hoh ilahi wahlala, aabidu. Bail kitab kinnallakkaalaya. Hinn kuntu besajakini, kuwarun chaikadatia. Allah subhanahu wa ta'ala huweli yhyeh. Eh, mahatu kuntain, mihidhan waantumin. Bail, hujjj, kaina inaih malaitu qabla allakkaalaya. Gupchubba بل كتاب كأن كتاب كأن واحد وكم قرين حاجات ككانت وخرافات وين أما لكم وحيدين شو لك على الكتاب لكم كتاب كين لك على واحد سيدين كم قرين هاي إن كنتم صادقين عذارف شريعتانه ملايكة قبل إلهي تاعي وجعلوا حياله بينه واليو بين الجنة جن كده حضور وملائكته نصابا حديثا ميالا جن ك يا الله بييرهم وإصلاحهم ولقد علمت الجنة جن كنوعية وملائكتها إنهم قالا ذا لمحضرو صاحب درين العذاب سبحان الله الله بأن نزهن عما كيبو كان يصفون الله الله دوميش النار الحاضرين نموين المخلسين الله بارح تي الله لمن كان الله أي يناس بده حضوركنا واحدين بيله أبو بكر صديق ما وجد يجو وركبنا هنا شيء جيسان يا أورن الله مركا شيء سروات الجن جن قرصون بعد الله مركا جن هي إلهي بيه حديث نمدح لودك يعني صدقني ما يحديثن بيه لودك يعني مكا الله وحلي وحاي شيء جيان أورن الله وأكو وجعلوه حيلا بينه بين الجنة جن كده حديث واملاكته ليجوا جنوا وقصونه هنا نصب النصب يلا نيأبتري حديث النمو والغل علمت الجنة جن كه وحوجها واملاكته إنهم قالوا لا محضرون إلا حاضر في العذاب يملاكث أقتاي سبحان الله ألا به فن النزان أما كي يصفون أية الماما يان, يان إلا عباد الله الله أدم عذاب كل حاضرين من المؤيدين هذوم المخلصين العبادة على الله برحتين فإنكم إذن كقالا ذي يئي هو تعب دون واحد يسان ما أنتم إذنكم متين بفاتينين قوافدنا يكر عليه على الله إلا من مي هو يسوس علي الجحيم الجحيم قال مي إذن كيا واحد عبدنا هذا يسوث الله دكتي سما فيذنا يكرتان إلا أنت الله نار توقط على الجليل تدو الله النار لا دوني ميء إذا تفنين ما تروحين يوادين واحدكم فتنين كرتان إن النار تؤوي جبتم بات فتنين كرتان هو واحد عبود إنسان مات كليس قدر فإنكم ما أنتم متهدين هو فتنين كره عليه على الله ألا دشيس فتنين كره إلا من روح ميؤت فتنين إنسان ويسو جالل سالل هذا انه ملائكه منا نقم ادما الا ان مقام من مقام معلوم أن او سمدا ميلو الله كعابده و ان انغنا نحن انغوا اصف قوه وصفان بانهه و ان انغنا نحن وحان نحن المسبحون كو الله تسبحته الله عابده وأنصفنا بينه. نبي الله محمد عليه السلام أطلق السماء وحق الله أنطع السماد يبكي يقتدي إدك وحاليه وحول السمك إذا دوسار تشيق يقتدي وحق الله أنو قدرني ما من موضوع قدم إلا وملك يسجد ويركع ما السماد كمده ما تشت إلا ملك ماكو سجودا أما كرر كسر وصف كان بركان الله محمد عليه السلام سد ملائكته أصفته أصفت أصفت tariiqtiyaha adeenyaha nabiga ku sheegayna waxay ahayd ummadii su sida malaa'igta ay u safta marka waxay la yihin saxaabadu aayaddaani tikhooreysay safka aad looma simi jirin nibaadu wal iskar buu joogsan jiray markii aayadu soo dagta la yiri sida malaa'igsu soo safto taraasu dilca isku qabta waystagu sinaad oo kala dad simi بلك روخا فاره هاداه ديره حدو دد الله مركه ملائكتي وا سيده وما مننا ان نقمد ما هادان ملائكسن هاي احد احدنا الا ان نقمد يحيس له مقام مل معلوم ليقانه او الله فق <تصفيق> عبد وان اننا لنحن انغو اصافون الله الى عبادته وان اننا لنحن المصبحون كوا الله أتصبح سرا وقال عبادن وين كانوا وين حالية شأنية كانوا كاروحه انقلادا قراشه لا يقولون كويده ذه لو أن عندنا أكثى ذهذو أهان لها ذكر وحي ومن الأولين كويه ركاء هذا لكونا وحنا وها الله عباد الله إله أدميس المخسدين الله برحتنا فكفروا وكقلوا به وحي ملكويم في فسوف يعلمون يقون markii dadka ee luudina ilaa dadka nasaari iyo yahoodiya hareerahood aha yaguna haddii dad jahilinoon cilmi ilaahay ba sida kale u dhaqan wanaagsanaayeen ta jahilina yahay markii laayo ollayso yeydi ah la ilaahay wixii noo iman laha anaga markii way diin yaga wax ku dheeda waan jabaadwe suufiyaa yaalmoon la لو ان عندنا أكثر هادو اهان لهديكن وحي ومن الأولين الاولين كوي هوركم ميداهاداي ودينا انو هيسن لاهن لكنا وحانا هان لين عباده الله اله ادومديس المخلصين الا بدختلين فكفروا به وي كغالوبن مركو يمين دوي الله محمد خير خلق الله مركو القران كولا يمين وي كغالوب فسوف يعلمون دوام بي سوف سوفد حرف التصوير بالينا ولقد سبق ويه الرئيس كلمه كلمة حكم كايغي لعبادنا أضموا هيا قال مرسالينا يا مرسلينتا. هو ما هي كلمته الرزي. إنهم يجوا اللهم بالمسرورن كون اللوجر قاروي وإن جندنا جند جيجو يا مرسالين واحد رائع لغالبون يجاء غالب القنايا الله سبحانه وتعالى وحليها مرسالين تلأيديه النبي الله محمد كمديهاي هربا أحكم أحكمي إن يو غالب القنايا كلمته رمت وحوي إنا الله نسر الرسولنا هؤي وأُجر جارين مرك الرسول شو أحكث ما يأكل ثبها الله سوامره الرسول شو بعوش كده بين ولقد سبقت ويه هذا مرتي كلمة هنا كلمة ذي ذي إنهم يجوا الله يجوا لام توال لام يبتدي ماها لام تجر إنهم wayna jundana jundii yega jundiga yegu allahum yagu alqalibuna huwa ghaliba way yega cidul bakad kanay in kasta wagaalad hayqad nabi ilaah muhammad waxa uu fuli waalaan iska gajeeyo hatta xileen intii mudah yaani Farakka, kun hän on kuullut, että hän on kuullut, että hän on kuullut, että hän on kuullut. Hän on kuullut, että hän on kuullut. Hän on kuullut, että hän on kuullut. on hän on kuullut. Hän on on fatawalla alumu iska geeyto hatta xiin intii mudda ah wa absirhum ara qalwa xaaladoodu ku damaysu fasoo yusuuluna yara wa arki doona waxaaladoodu ku marka ruuxna dibad ku magriina kulli la wada xareesan yahay yaa u cadaabku ku wa bariisanaaya markii uu cadaabku yimaado wa cadaabku abaadkoodu soo dago abaadku wa deegaanka markuu soo dago alleehi waa bari xunbaa فإذا ila nazala marku ku dagbaya bishaatiim abaad kooda meeshay degan yihiin fasaa waxa xun sabaaxul munzarin ku loo digay wa barigoodi wa to walaacnu iska gajeec hata xeen intii muda inta allah wax ka qabanayo wa absirum araj fasoofa yubsuduna yanu والسلام نبتجلية على galiya ala mursaleena mursaleen ta شيء halka soo gashay wa salaam way wa salaam على la ila qolada balaaqada subhana rabbika ala al mudabaqa wa hay kugu tusin inu alla nazaahiya laazim in mana hay kugu tusin سبحان ربك رب جابنا زهنوه فن رب العزة عزة الرب جذع ما والسلام النبض قلية على المرسلين المرسلين تدوشوا ضهاتي إلى خير بوسي والحمد لله امام با الله سبحانه رب العالمين نبي يقول عليه السلام مجلس كمركاة كبا حيسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصل سد الله بور مركاة مجلسك انتوا يدينتماهو مجلس قاد كعيسان سد فوق التمابه. ميتا كله وحول النبي غوري مر كات عنك إسلام الإنسان رسول شان السلاب أو السلام شيخ بري كتاب الوغري تني بعديه تني سبحان ربك بعديه تني مركو هوس اللهم فكرة داش على الغو ختما سبحان العزة عما يصفون وسلام الله المستليل الحمد لله رب العالمين ماشان ملكي لدعي فاتح, فاتح إغرا اج عربيه واقري بها كاتيكس اقرا الفاتحه فات هذا الافتاد للدعاء قد انتهى متى علموا فربا بده ماشن فاتحه لها فات هذا انت يدعاء كو سبحان ربك كو خاتمه دعائي بسم الله الرحمن الرحيم سورة الصاد وسوره صد اي سيدهات سيبت قرانك الكريم ايات هذه ونو سيده اي بسم الله علما جعيس قاله رحمن الرحيم جاء أغرؤ يا ملول بفعل كأذ يا بس كلهم سوقت العذاب عني هذيك الشاد من الحروف المقطعة تفسير نبي الله إمامي صعب ذا الله إمامي سداك كده قلادة سمر في ليلة قل الشاد دبي أغريان قلنا الشاد دبي أغريان قلنا الشاد دبي أغريان وعرفون شاد وعرفون حروف muqaddaca ah walaba tani sagaal suurood xuruufta suurodaha lagu bilaabo si toosan ama si dadban quraanka sharafteysa u sheegaya waa we hal xaraf laba xaraf saddex xaraf afar xaraf shan ولا تعذبنا واليد عذاب، بل الذين كوك فروع آل أبي في عزة كبير بيكون غيهم يوشقاق الخلاف، كم تبع أهلنا هالعجني أهل من قبل مرتض من قرن قرون أنا لني، فنادوا يدوا قين، والحالات الحين وقتون الحين مناس وقت الرب وقت عربه الحين، مناس أنت عربت أمريك استقال لي، وباك هذا على القرض أمريك باك بي أرب ثمرتي أي سقالة يعني يه مناسيب مناسيب مناسيب دي تجينا مر هذا ان توبك يعني وقت ما وقت يجيب توبك يعني كلجال ملها مبها مر كمناسيب ووا وقت يعرف دو لا دونه حوي ولا دي النافع تعلق ضاري لا حين مناسب وقت تعرف بما هو وقتك يعني حين مناسب شجوع ايسو نقتو انه وانا توبه كان يداهين وقتيسي ولا دافي والقران قران كي بان كو دارتي ذي الذكر وان انت شرفت شرفته وصاحب كا لا يعذبون ليعذبون والعذاب بل الذين كوكفروا قالوا بي في عزة كبر بي كوسو وشقاق خلاف كم انت بان اهلكنا ها من قبل مرصد من قرن قرن قرن وحال لينا inti isku fikradaba qarniba lahayd waxa kale oo qarni lahayd boqolki sanado ba qarni ba lahayd hada waxa looga jeedaa inti isku jemaaco isku xisbi ah yaa looga jeedaa oo markii caadabki arkeen iri waan toobakeen walxa la ma baahama xiina manaasim waqti arrab ma waqti ila arradi منذ ركود دعو منهم يا كملوا النسب كي سيقانه، وقال الكافرون قالوا دوحي لهم هذا كان ساحر ساحر ويكذاب وبين الله أجعل الآلهة إلهي مهوكيلا إله واحدا إلى كليه إن هذا كاسل شيء شيء عجاب الله يام أيذان وحيفوس دعو بينهم نمن قريش فربضنه أبو جهلية وريد من مخيرية عاص بن, بن وائلية يائلة والويل كان سيدا كدة كرمينه الآية هي نعاية. Abu Talib intu nool yahay aniga ergeyno hayno uga garsoore waxa ay markuu dhinto ilaanu adkay sanmayna hadaan wax yeelan walaalina ceybeen waxa la dhig markuu Abu Talib joogo way ka cabsanay baan la dhig yagaa shan ilaa Abu Talib u tage Abu Talib uu ilkana daadarka u tahay walaalkaa dhalay ilaayaha yagu ceybu kala daalay ilaayaha ceydaha nooga daayo is Abu <تصفح> <ها> كلمة وحناها هي هدي إلى العرب أولا أي عجب إنه يجيب الكعبة أكيني شيء فارس أيجيب لا إله إلا الله بوجي مركزين على لاليت إلى واحد مركزين بوجي المركز عيد الثلاثاء كسرتك وعجبوا وحليا بينهن أو ليا بين أن جاءهم إنه أيمت درتات من ذر الكوفة منهم جاء كم منهم منهم توحيت الواميسة أي قانين إنه شجعي هاي اي ده ده. كانوا لو ده ده. في اللي. اللي قانين او نسب هذا كان ساحر و ساحر لو كذاب او بيناله أجعل يدهدين اجعل الالهه ميلاهي بكيل اله واحد هل اله نغم بفله الهي لو غايه انت اسدنا ما اله هذا وحن هو شيغيا اله كليا جيرلي لا شيء شيء وي عجاب لا لا ياب دينيي بو كما waddaqalmay jemaacadi way dareere oo minhum gaaladi kamid mahaydaadayn animsu ay nimsu wariinowdi maashay naga dhaqaciya wasbiru kusbara alaahatiikum ilaahihi in ibaadadooda kusbara inda hada kanu la shaynsho yiraadu dal مركو واحد ضم به لقليل يهيبين، ورنا وذي ويدار المركي النبي وحيد النبي عليه السلام ذات قرحة، إنتا صو قادن نبت هيدا صعود لكان كان قوم ما يمسلده، قوي كوي، مركاسين، ورنا وديري ماشي يعني، وحيدا إني منكي واند لقلملو، جماعاتي ويد سعد ويد لقاقين، أو منهم قال ذيك هم ذه، محيدهن، أنا مشوبينهن، وصعدة على عبادة آلياتكم، إلى هي إن إن هذا وركن ونكن وكان لشئ شئ ومرادم به ذل لجله وشئ ذل لجله وحيده ما سمعنا ما أنماقل بهذا واحد و محمد شيخ فيلما اللي تلاخر الدين ت الديناء وقدم إن هذا ما هذا كانوا ما هبيدهن اللخ تلاق بين أمور موية بيدي إنت تعرف لقاعد هي أن شو قرن دت كاريرها هي قد دينتها هيستان واحد nisarada hareeraha dhiin waan tu la tarixiye nabi ciise ka dhige 350 sano نبي nabi muusa laaabdin ee nabi ciisan ilaahad 350 sano nabi ciise laaabdin oo diintu saxay linki ladii ciiday nin yunani aha ya nisarada qaatay markaa boolish ba la dhiijire markaa wuxuu yiri nabi ciise ya nuurkiisa ii yimid oo wali wax بعد اللي بويسوي الله قاده ويحي اللي يقول لك منها واتامر كان تيل التحرير الله قاده الله وحلا يهاي ما سمعنا ما أن المقلب يداهدين بهذا وركن نكنو في الملة الأخيرة الدين تدينها قده إن هذا ما هذا كان ما هب يداهدين اللقسيلاقم بين أبو رميه أو زيل ما وحال قده جي بيني عليه الدشيسة الذكر وحي من بيننا نقدح صيد عالقم عليه سنة بس الله وفليه بل هم يجوا في شك شك من ذكر وحي جاء بل لما يجوا عذابي عذاب كهيج مات نادمين هذا نادمين لهايان سيد المرء مياله على مستقبلها أن دوين ما هنا عذاب كهيج نادمينين لكن وين نادمين تونا هذا عذاب أو زيل ما عليه محمد الذكر وحي من بيننا أننا قد نحيزياه. محل قدر سبيلين معنها الأبوقات. ما لقد جاء على رجل من القرية عظيم. قريته ضعيف يا مكا. شق وهو وين ولد بن مغريه كمديه. ما لقد جيب أقام كان أبو طالب محل له ما عليه. بل هم يجو في شك شك بك هذا سوين من ذكري وحي بيه. بل هم في شك بك من ذكري. بل لما يذوقوا معنا يدل من العذابين. لكن ويدل من دونه وإيمانه. أم عندهم أكتوض موحاعة خزائن الرحمة ربك ربك الرحمة سكايد كادم يا أكتوض الليها العزيزي الغالبها الوهابي أسياءها أم الله موحاو السقنادي بل كسماواته سمد التصرف كذا إيو الأرض أرض التصرف كذا إيو بينما أنت والنحس ميزل التصرف فليرتقوا هفولان سمد هفول في الأسباب والدوء يسمد أن يكون قاريان معنا معنى هلكو حدث المامية مركيليهين محمد لوقود دورتي biyada الله allahay ilaahi wa cidu doona raxmadisa siin waxay leeyihiin maxaa nabiga muhammad lugu magay iyagu nabiga uma yiqaanan marka su'aal la leeyo oo raxmadumayaga hayday allah baasiyay ma saamada ardada wax ka maamulana inta u dhaxaysa haday wax ka maamulana run tootaahay asbaabta samada lugu gaado intay fuulaal ar samada bal ha soo eegno malaa'ikta waxiga keenaysa في شك من ذكره بل ما يذكره على، أم عندهم أكتر موهبة خزائر الرحمة ربك ربك جعل رحمتي سكايت كذا ما يقعها عليها، عليها العديد الوهابي أسين تبرنا، أم لهم ما سووا حوسقنا ذي، بل سماوات والارض سماة الأرض تصرف قادم ما بينهم توحيس، وما تصرف باليهين، ما يليهين من نبويهم بحال لوجس وتجيه، فاليرثقوها فلان، في الأسباب أسباب السماة ودوينك السماة لوقادو أرها تجا، وماشها malaayicii halka ku joojiyay wax yakaynaay jundu jundood umma xaqiiro tabar daran yahayna halka ka joogta jundigaas kumaahjuumul jabi iyo sida ugu fiican waxa way jundigaas wa nabiga ka abu ku dacwoonayse wa jundu ay wateen oran sida ugu fiican waa sida waa waa تعظيم لماذا ولؤادك سده جند جندي ما أؤاد حقيره في عينين جندي قال سو هنالك هل النبي ما شيء كده دعوه نيان يمهزون للشبيه جندي قال سو مين مرك النبي قال له شهية إن هو أيه رجيو أم بيديه أهلكم كuche ره مرك النبي قال له كهالك يكسي قوم النوح النوح قوم كيسى إيوه وعادن... عاد في عاد إيوه فرعون فرعان فرعان كيسى ذي لو تادي لك أوياه أصحابك حق أوتادي وحل له أوتاد بلهام مركو دت كدي ليهيو ما شاسو وحكى قطبين شرساو كل وادي شري وسعود شهد سعود نوي بيني وقوم الله waas ha malaayikati qoladi kaaynta u saaxibka ahayd way beeniyeen walaayka ku wasi alhizabu waasbaaysi gaalada aykadu waa qolad loo diray nabi ilaa wax ابن كثير ليساسا نفي عنه. مركان الله وحوليه كون وح كهرج قوم فرعون والذين لو تادحوق وصاحبكها في سموق قوم اللود أصاب الله كذب. ولا الأحزاب ولاك قوات الأحزاب قال أدوي كذب أدوي بيني قبلهم كون قوم النوح كت... كت... وعاد وفرعون والذين لو تادحوق وصاحبكها في رب وصاحبه وسمود في سموق ببيني وقوم اللود ببيني. وصحابي لا يكترد مك كين تبص صاحيبك يا بني وح كعب ديتوني ولا يكوا سأل حجاب إسماعيل قال هذا إن كل ما كل كل قعد متشروا إلا مجلس كذب الرسول فرسوشي ببينيه فحقه وح كتبه عقابه قال لي كل إنت على الصوت هيجونه فرسوشي ببيني بكر الرسول ببيني وحليه قالوا أنا هل رسول ببيني سين قفر الصولة قفقي بيني فرسوشي نبو بيني مالوي نحن اولاده العلات بنبي عليه الصلاه والسلام ديننا واحد اولاد حالنا اروتا ان اسكو باهده اهه ان اسكو ابا يا اولاد العلالينا نحن اولاده العلاده نحن اولاده العلاده العرور اسكو ابا ابانو نحاي ديننا كل واحد ديتا يدو دوو اسكو ميدون ما الرسول نك بين واسيده إن كل ما كل كل ما جيره او كو كاميده الا الرسول الرسول شي بيني فحقه هو خا عقابي kulugo marka nabi ilaah maxamed waxa uu ku wanaa ciqaabteedii baa u diyaar ah waxba isku daalin u baa yinduru masugayaan hawl ay ku wasii ilaasiixatan qeylo gaahida ما kaliyo mooy ma hal xiskinteed la sugimaay marka ilaah ciqaabta damco hal kaliyon baa la dhawaaqay inta hal برك العقاب الله الله دم عوي إلا صيحة قيل واحدة تنقل مي ما الله أمسق نان من فواغ هل حس كنديت سجدت أم سق نان هل حس كنديت متقن قيل مجانتي إيربيك حس كذا قيل مجانك قيل هالدور كا وهو حس كن فلكي قيل مجانك إيربيك حس كذا وقالوا وحيدة هدين قولة العرب ثاي رب رأث بيجي يوم عجل لذا نود الدش قدرنا قيب ثيادة يوم الحساب حسابته يوم كيس إله العذاب كان ضلل ربته، إله نوب السد لتشبيل، وكان يجدي، آه عرب بعض كوع ما شيء كده إلا يلاه حق دوافعه اللهم كان هذا الحكم من، فمدنا علينا حجارة من السباع بيله، آه ويعقل الحيون بيله، وح نبأ وحيه يدي، ويعقل الله ما وأني ما كيدي بدي لا أكابن غرسي وأني ما كيدي بدي وقالوا وحيده سبحانه وتعالى أجيل لنا نص ددج قتانا قايب ثيا قبل يوم الحساب الحساب كل الله سبحانه وتعالى